صير ولا تشتاقين، صير بادم هو الأول تحسب عبر قمت وأنا الحساب تكمنه لي. Nem, تحيب صدق تصحى من نومك بيفترك قلبك أبد ما دق علي قلبه عليك شكيد يديك لكن ليش مو تدرى مو تغضي حكتك تحرمني ليش مرودك معلقني بفرقك صرت وأنا لمعلك وبيك قد ملت شوفتك الحب قوي وانت علي روحك شفين اول اول اول اول اول اول اول اول تحسبني شي عابر بمتوانا حسبتك من علي ادعى الله يفتر الوقت وتوقع بواحد مو في مي الضحف شفتك علي وانا عليك اش قدم